والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستقفونها يوم ذبحكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتعا الى حين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 قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وألقوا إلى الله يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وظل عنهم ما كانوا يفترضون